صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.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 يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَن انتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ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 شديده ومعرفه من الله ورضوان وما الحياه الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والارض أعدت, أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ